لآن موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م ف ا ل ا ح ز ا ب م ن ب ي ن ه م فويل للذين ظ ل م و ا من ع ذ ا ب يوم أ ل ي م ه ل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ح س ن بغته هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة ان ت أ ت ي ه م ب غ ت ة وهم لا يشعرون ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون وتلك الجنه, وتلك الجنة التي أ و ر ث ت م و ه ا وتلك الجنه التي أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون وتلك ا ل ج ن ة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه لكم فيها ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة منها ت أ ك ل و ن إن ان ل م م ج ر ي في ع ذ المجرمين ب جهنم إن ا في عذاب جهنم خالدون إن عذاب ج ه ن م خ ا ل ن ا ب ل ا ي ف ت ر ع ن ه م و ه م فيه ا ل ا س إن ا ل م ج ر م ي ن في عذاب ج ه ن خالدون م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 ونادوا يا مالك, مالك ليقض علينا ربك قال إنكم, ماكثون قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كارهون أ م أ ب ر م و ا أ م ر ا ف إ ن ا مبرمون أ م يحسبون أ ن ا لا نسمع سرهم ونجواهم ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات و ا ل أ ر ض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء اله وفي ا ل أ ر ض إ ل ه وهو الذي في السماء اله وفي الارض إ ل ه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه, وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله ف أ ن ا يؤفكون وقيله يا رب إ ن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام, فاصفح عنهم وقل سلام ف س و ف ي ع ل م و ن